فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذنِهِ وَاللَّهُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إلَى صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ أَمْ حَسِبَتُمْ أَن تَدْخُلُ الْجَنَّةَ وَلَمْ نَأْتِكُم مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَ وَالْضَرَّ وَزُنْزُلُ